أغني الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ألف تلك آية الكتاب المؤمن إنا أنزلناه قرآنا عالميا لعلكم تاقلون نحن نقص عليك أحسن قصص بما إليك القرآن فإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يسلنا بيامتي إني رأيت وحلى عشر كوكبا واشتبسوا القبر رأيتم لي ساجلين قال يا مني لا ترصص رؤياك على إخوتك ويكيبونك إذا إن الشيطان وكذلك نجد بيك ربك ويعلمك من تأمير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آله أعطوبك ما أدمها أنا أبويك من قبل إله وإسحاقه إن ربك عليم حكيم لقد كان في يصل للسائلين إذ الْقَارُ لَيُسْرَهُ وَأَحْبَبُ لَهَا بِنَا مِنَّا وَنَحْنُ أَصْرَهُ إِنَّا بَعْنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَقْتُلُ يُسْرَهُ إِذْ رَحُمُوا أَرْضًا يَخْرُوْنَ ذُمْهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقبوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا بنا ما لك لا على يوسف يسفر له علماء أرسله مانا ولن يرتع ويلعب إنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تذبه مما خافا يأكل عزيه وأنتم عنه غافلون قالوا لإن لأ أكل عزيه ولا نغصد إن إنا فَلَمَّا ذا يبومي وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة اليوم وأحينا إليه لتربعنهم بأمره ماذا وهم لا يشعرون وجاءوا وباهم أشاء قالوا يا بنا إنا ذهبنا نسترق وتركنا ريسو عندما متاعنا فأكرر الزيبوما من تبؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصهم بدم يكذب قال من سوات لهما أنفسكم أمرًا فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون وجاد سيارة فوصلوا واردهم فعدمالا وموقع ليا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون وَإِذْ رَأَوْا وَمَا كانَ بَصِيرًا لَنَارًا يَعْدُونَهُ وَذَهَرُوا فِيهِمْ مِنَ الزَّاهِرِينَ وَلَقَدِ اشْتَرَوْهُ مِنْ مِصْرَ لِمُرَادٍ اخْرَجُوهُ مَسْحَاً أَسَاءَ يَنطِقُ أَوْ نُطْهَ وَلَدَا وَإِذْ جَاءَكَ نَارُ يُوسُفَ أَرْضُ وَلَنَ عَلَّمَهُ مِن تأمين والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما نعسدهم علينا حكما وعلم وكذا الجمل المحسنين وَاَبَوَا لَهُ الَّذِي وَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَلَقَدْ نَضَّ الْأَبَوَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُمْ قَالُوا مَا لَكُمْ إِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ سُؤَالِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَا قَهَرَ عَنَتِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَاهَا لِرَبِّه كَذَٰلِكَ نَصْرُهُ إنه من عبادنا المخلصين واستمت الباب وقدت قميصه من دبر والقياس يا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد ذلك فقال وهو من الكارمين وإن كان قميسه قد من دبر فكذت وهو من الصالحين ولما رأى قميسه قد من دبر قال إنه من كالكنا إن كالكنا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال النسوة في المدينة مرات العزيز تراوض فتاه عن نفسه أشعبها حظا لم رأها في ضلال ممين أما سمعتني مكا إني أرسنت إليهن متكا وَاذَكُرُوا حِلْيَةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَيْفَ كَانُوا مِنْ عِبَادِنَا نَقَّلْنَا بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا هُمْ يَشْكُونَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَعْضَهُمْ وَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نُّصَلِّى عَلَى آيَاتِ الذِّكْرِ وَنَافْعَلُ مَا يَأْمُرُنَا وَلَا نُشْرِكُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ أَحَدًا وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْفَحْشَاءِ وَالْعُدْوَانِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ إلي الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا فاستجاب له ربه فصاب عنه كي لهم إنه هو السميع العليم ثم فلا لهم من بعد ما هو الآيات ليسجن له حتى أحين ودخل معه السجن فلياني قال عدو إني يراني عصر فقال يراني رَبُّ رُؤُوبٍ رَأْسِي قُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْلًا بِالذَّاوِيلي إِنَّ نَرَاهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَأَنَّ لَكُمْ طَعَامًا طُهُورًا إِذَا نَبَّتُّهُ بِتَأْوِيلٍ إِلَّا نَبَّتُهُ مَعَ التَّأْوِيلِ أَنْ يَأْكُلَهُ ذلك ما بما علمني ربي إني انترضت من لتقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فاتمعت من لتائه إبراهيم وإسحاقه أقوم ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا الصاحب العيس يا ربا من, من الله يطهر ما تعبدون من دونهن الناس ما سميتمها أنتم وأماؤكم ما أنزل الله بيعمل. ومن حكم أن لا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين القيوم ولكن أكثر ما سلا يعلمون يا صاحب السين أما أحدكما فيسخي ربه خمرا وأما الآخر فيصروا فتاكن الطير من الامر الذي فيه تستفتيات وقال الذي ظن انه نادم منه ما عند ربك فانسع الشيطان ذك ربه فلبس في السجن وقال الملك اني اراسر مقرات سناني اكلهم سبع عجاف وسبع سملات خضرة وسمع سملات خضر وقرى يا بساد يا أي والما أفتوني في رؤيا إنكم للرؤيا تأمرون قالوا أرواح الأحلام وما نحب التأويل الأحلام بعادمين. وَقَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الْعَذَابِ بعد عَلَيْكُمْ أنا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَعَذْبَ أُمَّتِهِ فَأَرْسِلُونَا نُسْوِيَ وَنَسْتَبْدِلَ قَوْمَنَا فِي سَمْعِهِمْ فَرَاتٍ سَمْعَانِي يَكُونُونَ سَبْعًا وَالْعَذَابُ وَتَعْتِمُونَ نَخْدِرٌ وَعُقْرٌ وَرِيَاضٌ سَادَ نَارِي يَعْلَمُونَ وعلى تدرعون سبع سنين الدابا فما حصدتم فذروا في سمري إلا قليلا مما تأملون ثم يأتي ما بعد ذلك السبع ومشنا دنيا كلما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك يعموا فيه وغاسوا الناس وفيه يحصرون وقال الملك تغني به فلما جاءه الرسول قال يا رب واسألوا ما بعن اللاتي التي قطعنا يديهم إن ربي بك عليم قال ما خطوكم إذ راوتتم عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليهم سوء قالت مرات عزيز الآن حسحس الحق راوتم عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك لي علم أني لما خنه بالغير فأن الله نعي هديك إلى القائمين وما يبرع نفسي إلا النفس لما أطبثه إلا ما رحل ربي إن ربي ربور رحيم فقال الملك قلتني أستخلص لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعِلْنِيَا يَا الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَنْنَا لِيُوسْفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّ مِنَّا هَيْتُ رَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا مُغِيُّ عَجْرَ ونعجم الآفاد وخير من اللحين آمنوا ومكاروا ويستقون وجاء إخوة يوسر ويقلوا عليه صارفا مولا ومكارون ولما جهزهم يا علم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ولا ترون أني أوفل كلا فإن لم تأتوني مني ولا كين لكم عندي ولا يتقربون قالوا سنظروا عن هذا وإن هذا فعلون وقالوا لفتياره جعلوا بضاعتهم في العالم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها أما الرَّحْمَنِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿١﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٢﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٣﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٤﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿٦﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٧﴾ وَرَمَضَ ضَخَّمَتْهُمْ تَعَامُوا وَلَهُمْ مِنْ عَادَةٍ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبِي هَذِي بِاللَّهِ تَعُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ عَلَنَا وَنَحْفَظُ أَقَانَا وَنَمِيرُ عَلَنَا بَعِيرٌ ذَلِكَ الْغُنْيُ يَسِيرُ حالةً أرسله معكم حتى توتون موسقاً من الله لتأثنني به إلا أن يحاط لكم الله على ما نقول وكير وقال يا بنيات الغلوم مال واحد والغلوم نواف متبرقة وَمَا أن يعنكم من الله من شيء من الحظ إِلَّا الله عليه تكلدوا عليه فنتكل المتقين ولمَّا دخلوا من حيث ومرموا وما كانوا يعنون من الله من شيء إلا حاجة في نفس الله إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسفها وها إليئها قال إني أنا أخوك ولا تبدأ اسم ما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهاز جعل السي قائد في رحل أخيه ثم أذن مؤذن من يتواني وإنهم لسارقون قالوا أكمل عليهم ماذا تفتدون قالوا نفسه جاء قالوا ثم من نحن مادئنا على نفسنا في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء ان كنتم تكذبون قالوا جزاء ما عليكم غضب الله ذلك كنذوالين فما نعلمه الذين لازم إذنها ليسر ما كان ليأخذ أخاهم في دين الملك إلا إن يساء الله نرفع جرجات من نشاء وفوق قالوا إن يسرف فقد سرقاهم لهم من قبل فاصوها يصروا في نفسه ولم يبدعا لهم قال أنتم شروا مكانا الله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له هو أبا شيخا كبيرا فاقضح لنا مكانا إما نراك المحزنين قال ما عاد الله إنا أخذ إلا من وجلنا متاعنا وإنه إنا إذا الزالمون لما استيأتوا منه خلصون جهيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في بسر ونبراه الأرض حتى يعدى الله يدر لي أبي أو يحكم الله لما هو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وَاسْتَنِرُوا قَالُوا لَنَا فِيها وَالْعِيَالِ الَّتِي أَخْبَرْنَا فِيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا وَأَرسَلَ لَكُمْ أَمْ بِسُكُونٍ أَمْرَؤٌ فَالصَّبْرُ جَمِيلٌ الله اللَّهِ وَهُوَ الْيَتِيمُ بِجَمِيعٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالدَّهْرُ عَنَّهُ وَالْوَقَاهُ لَا تَفَاءَ وَلَا يُصَوَّمُ يَضْطَاعُ الْحُزْنُ الْبَغَاوِي قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى تَدَبَّرُوا۟ لَنُعِيدَنَّكُمْ إِلَىٰ حَالٍ قَدْ كُنتُمْ فِيهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَسَوْفَ لَأُتِيكَنَّكُمْ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بني مَنْ يُذِعُ فُؤَادَ وَلَا تيزوا من إِنَّهُ لَا لِأَثْرُ رُوحٍّيَّا إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَنَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُونَ يَا أَيُّوَا الْعَزِيِّ وَمَسْتَنَا وَأَعْنَا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ يَلْمُ تَصَ قال أنا علمتم ما فعلتم يوسره إذا أنتم جاهدون قالوا أين لك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي قد الله علينا إنه من يتقى ويخلق إن الله لا يضيب عجرة محسنين قالوا تالله لقد عثرت الله علينا وإن كمنا نخاطين عليكم اليوم يقدر الله لكم وارحموا الراحمين. اذا هو قميصي هذا فالقوه على وجه بيات مسيرا واتوني باهلكم اجمعين. ولما فصلت العير قاله اجر ريح يوسف لولا انت فاندون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فَلَمَّا أَنْجَى الْمَشِيرُ الْقَوْءَ عَلَى وَلِيٍّ فَرَدَّ فَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ <تصفيق> قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَنَا كُنَّا خَاطِئِينَ قال استغفى استغفر لكم ربنا هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يسفى وإليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع على العرش فقال يا أبت هذا تأمين رؤيانا من قول قد ربي حقا والأحزن به إذ أخرج من السجن وجاء أبت من الباد من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم قل يا من الملك علمتني من تحميل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره ربني مسلما الحقني بالصالحين ذلك من امائل غي منه حي اليكم اكون الذين اذهم امرهم هم ينكرون وما أكثر الناس ونحرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل وإلا ذكر للعالمين وكعلي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مواردون وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون أفا منه أن تأتيهم سمواشية من عذاب الله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة برطة أو تأتيهم الساعة برطة وهم لا يشعرون سبيلي أدعوه إلى الله على بصيرتنا إن ومن التمعين سبحان الله وما أنا من المشكين. وما رسل الله من قبله إلا أرجال نوحين من آل القراء أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذين قبلهم ولداه الآخرة خير للنّيء تقوى فلا تعقلون. حتى إذا استيسروا سروا ظلوا أنهم قد كذبوا جهاهم نصر الله من نشاء ولا يرد بأسل عن القوم المجرمين لقد كان في قصص معرة لولي ما كان عديثا يفضلها ولكن تصديق الذي بين يديه كل شيء هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ